<tıklı bir şeyim> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'a هذه هي عمال التبع هده أما بعض <تصفيق> فهذا هو النهجة الأول إن شاء الله تعالى في شرح متن الأصول الثلاثة <تصفيق> للإيمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان قد طبق لشرف هذا النص المضمن يقرب من عامين أو يزيد صرحا يعني موجزا مبسطا وبالنسبة لترجمة آمين محمد إم عبد الوهاب رحمه الله تعالى نحن قد ذكرناها من قبل فيما ما يقرب من مجلسين في بداية شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الله فلا حاجة لإعارة من أحد أن يرجع إلى ترجمة إن شاء الله هي مسجلة وموجودة إن شاء الله ولكن يعني نقول <تصفيق> تعاريف موجودة بالإمام. نقول إلا الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى <تصفيق> كان إماماً من أئمة السنة وكان إماماً مجدداً وقد حضى الله به بإذلاف نجد وكان ثبداً في أن تتحول الأحوال هناك من الجهل والشرك والوطنية إلى التوحيد والسنة والاتباع الاتباع السلف. نقول العلماء الذين لم تسع من تفع من, من, من الآن يعني من الأئمة المعروفين لكم ومن نحو الإمام ابن باذا رحمه الله والإمام ابن وفيين رحمه الله ومن قبلهما الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله <تصفيق> ويعني من الأحياء الشيخ الفوجان الشيخ ربيع الآخرين والشيخ عبد المصرين العبدال والشيخ عبيد الزالي إلى آخر حفظ الله عبدالله إلى آخر أئمة السنة المعاطرين والذين جاءوا من بعد إمام محمد مغدره <تصفيق> صمر من كل هؤلاء فمرة من ثمرات الإمام محمد بن عمر. <تصفيق> <تصفيق> من كل هؤلاء العلماء. ما هو إلا النتيجة لجهاد الإمام محمد بن عبد الوهاد في قمع الشرك وفي مصحر التوحيد وفي تصنيف المصنفات التي من خلالها جدد دعوة التوحيد، فكان هؤلاء العلماء طمرت لهذه الدعوة ويعني بل إن هذا النزبة الذي نحن نزيفه الآن وصمرة يعني صغيرا من صمود هذا الندم. فنحن نزيف الآن كي نشرح هذا المتن الذي وضعه لتثبيت هذا الدين. فهذه بركة العلم النافع وبركة العلماء. نحن <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يحمي بهم القلوب ويحمي بهم الأمم ولذلك كل من خالف هذا السبيل سبيل العلم الناس والدعوة على مصيره فإنه يكتسب أكثر مما يطلع، نعم ويكون ودالاً على هذه الأمة، فمن تصر هذا الدين أبداً بالعواطف الكاذبة، نعم ولا بالحماسة المبنية على الهوى. إنما انتصر بالعلم النذن على الوحي على الوحي الذي هو به نعرف الحق من الضاطر نعم يعني ما كان إمام محمد بن عبد بدع من العلماء بل هو على طريق من صبقه على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وعلى طريق التابعين لهم بأفكار فلم يأتي بدعوة جديدة كما يذنذن الشيعة الرافضة ومن تبعهم من المخرفين المتصوفة وغيره من الأحزاب والسرق فينا الإمام محمد النعبد الوهاب ليس ضاحة دعوة بدعيه، ليس هناك ما يسمى بالدعوة الوهابية هذه الدلدنة إنما هي من سنسانة الشيعة الشيعة الراقبة هم الذين أشاعوا هذا الأمر بين المسلمين لم حتى ينفّروا المسلمين عن دعوة الإيمان المجدّد الذي دعوه التوحيد، كما يفعلون الآن، فليس بالشديد عليهم كما فعل الشيعة من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا فألقّبوه بالساحر وبالكاهن وبالنجم إلى آخره. والغرض من هذه الألقاب التنسير أن يمثلوا الناس عن الدعوة الصحيحة وهذا كله من كيدة السيطان فـ <تصفيق> وفق الله سبحانه والإمام الإمام الإمام محمد بن عبد الوهاد أنه إلى تصنيف هذا المسمى الصغير الذي سمع الأصول الثلاث نم حتى يكون عونا للمسلمين على معرفة أصول دينهم دون تطويل ودون يعني تفصيل. ليس في مقام المبتدئين أو في مقام الصبيان إن هذا المتن كان يدرس بعد ذلك للصديان و... و... والاستغار ولكن أهل العلم تعارفوا بعد ذلك على أن طالب العلم المبتدئ نعم، الذي لم يدرس التوحيد، أم يبدأ بهذا المبدأ؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب قد كتب أكثر من رسالة حوالي أربع رسائل تقريبا تسمّن الأصول أكثر. وهذه الرسائل الأربع وهي موجودة في المجلد الأول من الضرر الثانية في الفتاوى النجدية جدءا من الصفحة الثانية والعشرين بعد المائة إلى الصفحة الثانية والخمسين بعد من المجلد الأول ولكن الرسالة التي سهرت بين الرسال الأربعة وصار عليها المعتمد وطبعات يعني طبعات عديدة مفروضة هي التي سوف نشرحها هذه الليلة ولبسهاهم من قبل عدد من العلماء. <تصفيق> ونقول <تصفيق> أول نعم في جداية تبنية نعم الأصول جمعوا أصل نعم الأصل كما قال الفيرو الأبادي في القموص المحيط هو أسفل الشيء ويزمع على آفل وأصول الأصل هو أسفل الشيء نعم ويزمع على آفل وأصول <تصفيق> ويزمع كذلك على أصل نعم نعم يزمع على آفل وأصول ويقال اصل تترما اي صار ذا اصل او ثبت ورافق اصله لما بدأ مفصل هذا المبنى بذلك يقرأ علينا كثيرا صلى الله عليه وسلم محمد الدكتور الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم قد الإمام محمد بن عبدالله قد بدأ هذا الناس مجد اثمانا ولذلك كل من شرح حجمة بدأ بشرح البثنة باستثناء نفر يسير من أهل العلم من الذين ما بدأوا شرح المثنة بالبثنة نحن الشيخ أبيل العلم إنه بدأ من أول قولي إيه عن الله حناك الله وكأنه يعني يرى أن المطلث ما بدأ بالبسملة أو أنه اعتمد على من صدقه لمن شرفها فلم يرد الإطار شخصاً والبسملة هي ثمنة متبعة في الزدء بالكتب في الزدء نعم في الزدء بها في الكتب والرسائل والكتب وقد بدأ سبحانه وتعالى صور القرآن بالبسمان ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ رسائله بالبسمان نحو الرسالة التي أرسلها إلى هرقل الروم في الحديث الذي أخرجه أبو في الصحيح من كتاب بدء الرحم من حديث عبد الله رضي الله عنهما أبي سفيان بن حرب في قصة أبي سفيان بن حرب جاء في طيّات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت <تصفيق> أرسل رسالة إلى حرب. وجاء في أولها باسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقم عظيم الرحيم فبدأ بالبسم الله وكذلك أيضا لما أراد سهيدة بن عمر حم أن يطرح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صورة الحديدين وقال له تعالى نكتب كتابا <تصفيق> فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب في أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سهيلة بن عمس أبى هذا وقال يعني ما ندري من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم فغضب المكلمون وقالوا لا نكتب إلا باسم الله رسول الله رحيم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته لأنه أراضى أن يتلمأ طلّه حتى يحقن الدماء وحتى يقضي الله أمر كان صور، فوافق سهيل بن عمرو وقال إِسْبِدِ سَمِتَ اللَّهُ. هذا الحديث أخرجوه بطوله البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الشروط من الصحيح. والبدء أو التصدير بالمسملة في الكتب والرسائل هي مسألة مشهورة عند أهل النحو وأهل اللغة تسمى بالمسألة الصبرية المسألة الصبرية تتعلق بإعراض بسم الله الرحمن الرحيم حيث اختلف فيها أهل النحو واللغة وهذه المسألة قد ذكرت ضمن المسائل التي تسمى بالمسائل الملقبات والتي جمع بعضها محمد بن طولون بن شقي في كتابه الذي سماه المسائل الملقبات من النفس فبدأ كتابه هذه المسألة سمها أو ذكر أنها تسمى بالمسألة الصبرية وقال أ Lebenогоsmث بعد ذلك no. M. Ech見てみи son profesor Y double prof pog et said con leu日 vous قوله اعلن يصيغة تنبيه ان تستغن لتنبيه المستمع او القارئ الى اهمية ما سوف يذكر بعد ذلك و اعلن يفعل من العلم والعلم وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وقوله رحمك الله دعاء بالرحمة وهذا أسلوب من أساليب التلطف وإظهار الشفقة والحرف على المسلمين وهو مدعى لمن يقرأ هذا الكلام أن يشعر بالسكينة وأن يشعر بحرص المصنف على هدایي القارئ يا لمن رحمك الله. <تصفيق> نو أنه يجب علينا تعلم أربع مساء وهذا الوجود هو المقصود به أن أنك منجم بتعلم هذه المساء لست مخيرا فكل مسلم يلزم بأن يتعلم هذه النسائل التي سوف يذكرها، ولو على سبيل الإثم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكما قال الشيخ الفوزان في ظروف شرفي في تعليه على هذه العبارة، فإذا فرقنا تعلم هذه المسائل نأسا. لم يقل يستخد لنا ويستخفر لنا بل قال يجب علينا عجوبا وقال أربع نتائر حدد النساء نتائر الأرض تدعى لما جاء في سورة في العقل كما وكثيراً ما نجد الإمام محمد عبدالوهاد من خلال مساء الأصل الثلاث أو من خلال غيره من مصمتاته أو من المتون التي صمتها يقفل هذه التقسيمات يعني نحو الأصل الستة نحو الخواعد الأربعة نحو هنا قال يجب علينا تعلم أربع مسائل ثم سوف يقول بعد ذلك يجب على كل مسلم المسلمة تعلم من ذلك الثلاث مسائل وهكذا الغرض من هذه التقسيمات أولا التيسير على طالب العلم في تقصيل هذه المسائل بأن يرسبه له في نقاط محصورة ومعجودة حتى يسفل عليه في الزهر. وهي وسيرة للمسائل التعليم التي هي طريق المسلوكة عند بعض المفنسين وهي سمة بعيدة في مفنسات ابن محمد بن مقصودهم العلم بقوله ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة ديه الإكلام الأجل فهذا هو رأف العلم رأس العلم أن تعرف الله أن تعرف رسوله أن تعرف دينه بالأجل. الله جمعه دليل. هو المرشد إلى المقلوب. هو <تصفيق> هو المرشد إلى <تصفيق> معرفة به ومعرفة به تكون بالأدلة الشرعية بداية أو وهي التي تصلب بالأدلة السماعية التي يأخذها بالسمع أي من الوحي ومن الكتاب والسنة ويستأنف أيضا معها بالأدلة العقلية. بالآيات الكونية.نعم ولكن لا نعم لا تقوم الخدعة على الأدلة بالأدلة العقلية أو بالآيات الكونية فحسب وإنما كان هناك سيدا من إرسال الرسل وإلقاء الكتب.نعم إنما الخدعة تكون بالآيات الحرعية أو بالأذلة الحرعية في الكتاب والسلح <تصفيق> نحن هنا ندرك ضلال المتكلمين من أهل الكلام <تصفيق> نحن الذين أهزوهم على العرض في أول الواجبات النظر النظر في الكون في الآيات الكونية حتى يبرك وجود الله نعم فا الطريق إلى معرفة الله الأذلة العقلية أو الآيات الكونية لا الأذلة الثرية فكما قال الزويني وكان من كبار علماء أشاعره من المتكرمين إلا أنا أقول لأنه كان قبل أن في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأذلة ومن الكتب الأمهات الأمهات من المتكرمين أو للأشاعر بالكتاب قال في أول كتابه أول ما يذهب على العاقل البالغ، عم بتكمل كل البلوغ، سرعان القصد إلى النظر الصحيح، النصب إلى حضور العالم، يعني. أنا ويرجى على أيامه في هذا الكون حتى يؤمن أو حتى يؤمن بأن هذا العالم محدث مخلوق وبالتالي يؤمن بأن له خالق هكذا قال المتكلمون وهذا خلاف وهذا بلا شك خلاف ما يقصده الإمام محمد بن عبد الله ولما قال هنا في أول متن هذا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 التي بها تعرف الله حقا النعمة فإذا ما ظهر في آيات القرآن نم نمتز لأن الله هو رب الخالق المدبر الذي يحلم ويؤمن، والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يدير ولا يدار عليه فتؤمن بربوبية الله، والتي جاءت العديد من آيات القرآن في بيانها، والتي هي مواصلة للفكرة التي فطرت عليهم. فكل مخلوق او فكل مكلف من بني آدم او من الجن فطر على الإيمان بوجود الله او على الإقرار بربوضية الله فاذا نظرت في آيات القرآن وهذا ما يوافق في طرفك. وهذا يلزم منه بعد ذلك أنك بعد أن تقر بربوضية الله عز وجل أنك تكر أنه فبحانه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، وهذا نتعلم من آيات كثيرة في القرآن. نحب قوله تعالى والذي يعد أول أمر في سورة البقرة في قوله يا أيها الناس عرض ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أن لكم يا أيها الناس هذا أمر موجه لكل كافر من يا أيها الناس أعرضوا ربكم الذي خلقكم وكم قال سبحانه وما أصلنا قبلك من الرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده. نأتي آخر الآيات التي فيها الأمر بإفراد الله العظيم أي بالتوحيد. ثم بعد ذلك تنظر في الآيات التي ذيّن الله فيها أسماءه وصفاته حتى تعرف الله أكثر وأكثر. وبهذا تتم معرفتك لله. تعرف أن تعرف الله ربًا إلهًا له الأسماء الحسنى وصفات الوحي. هذا هو المقصود بمعرفة الله من خلال النظر. في كتاب الله وأيضا إذا نظرت إذا نظرت في كتاب الله ستكدف أيضا الآيات التي تدلك على التفكر في مخلوقات الله وهذا الذي نحن نقول ما يسمى بالأذلة العقلية أو بالآيات الكونية فأنت إذا نظرت في هذا الكون كما حظت الله سبحانه على هذا الكتاب كما تقوله تعالى أولم, أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وكما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاس الآيب والنهار لآيات من أولي الأذى فأنت إذا نظرت في ملكوت السماوات والأرض ونظرت في آياتك المسكوسة في الكون ازددت يقينا ان هذا الكون العظيم لم يخلق هذا وبالتالي تعلمت شخص ا ثق كلام الناظر وذقت يقينا وامانا أن ما يتعلق معرفة نبيه فقال بعد ذلك معرفة نبيه تؤهن قبل الله سبحانه المشركين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 يعرف رسوله يعرفه أولا بالأذلة الخرعية وكذلك يعرفه أيضا بالأذلة العقلية وقد عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية من كتابه وكان في بالآيات التي بها نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف دعوته التي أرسل بها قوله تعالى ورقنات وزعت كل شيء فتكتبها للذين يصدقون ويؤدون الزكاة والذين هم بآياتي يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والمجيب يأغوهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعبروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المتلقون ثم قال السبحانه قل يا الهناس إني رسول الله إليكم زميعا الذي له ملت السماوات والأ夫 قل يا الهناس إني رسول الله إليكم زميعا الذي له ملت السماوات والأ夫 لا إله إنه فَقَالُوا <تصفيق> بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمِنْ يُؤْمِنُ نَعَمْ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ هَذِهِ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنَ الْآيَاتِ الْجَامِعَةِ كَمَا عَرَفْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَعْرِفَةِ حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآلهِ لِتُرجَعَ إِلَيْنَا مُحْفَظًا وَأَنْ تَتَدَبَّرَ حتى نعرف نبينا ورسولنا حق المعرفة. نعم. أيضا الآيات. نعرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فالتقيبوا إليه واستخفروه وويوا من المشكلين في سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم لست بلتا ولست إلها قل إنما أنا غسر ومثلكم يوحى إليه إن... نعم أننا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستقسموا وأيضا قال قال سبحانه آميرا رسوله فقط أن يقول قل إني لا لأني... أن يكون لكم ضرا ولا رصدا قل إني لا أن يكون لكم ضرا ولا رصدا وأيضا عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض فساته أو بعض أثنيه كما في الحديث الذي أخرجوا الإمام مسلم من حديث أبي راية رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقصع وأنا الحاسر لا. وأنا نبي التوفى ونبي الرحمة وهو أحمد ومحمد وأحمد يعني يسمى بمحمد ويسمى بأحمد هذه كلها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والمقفة المقفة كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث أي المولى الذاهب المولى الذاهب يعني يقصد أنه اخر الانبياء الذي لا ياتي بعده نبي فلما يذهب ويولي فلا ياتي بعده رسول ولا نبي هو المنقذ وهو الحاسر الذي يخسر الناس على عقبيه وهو نبي التوبه ونبي الرحمة والنصوص في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويقوم أن في هذا المصمم إلا نحن نواصل أمثلة فقط حتى نزين المقصود من المصنف المصمم النبي نبيه وأيضا المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم أي إيمان به أن تؤمن به وما عن الإيمان الرفض أي أن تقر برسالته وأن أن تصدق بكل أخبارها التي أخبرا بها دون شك ودون ريب وأن تتبعه على صنفه. وهذا الاتباع يعني الامتسال لأواني والانتجار عن نواهي التي نهى عنه ومن كمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وأهلك وولدك لماذا هذا الحديث حديث أنت في الصقف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه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 فقال عمر الآن يا رسول ما أنت أحب, أحب إليه من المسل. فقال الرسول الآن عمر أي الآن قد يقتن إيمانك فالشاهد نعم, نعم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة اتباع نعم ليست محبة عشر فالمحبة عند أهل الدرا من المتفوّسة ومن غيرهم من الفرق الضال هي المحبة تعتمد عليه على العشق وعلى كما قال على الغزل أنهم يعني ينشدون الأناشيد ويكتبون القصائد في مرح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرح صفات النبي صلى الله عليه وسلم اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون منهم الاتباع الصحيح اوامره والانتهاء عن نواهيه وهذا بخلاف المبدا الشرعي التي بيانها الله في كتابه حيث قال سبحانه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تجعر صرف المحبة الاتباعة فمحبة بدون اتباع لا تفتح ولا تنفع صاحبها بها أن أسعى الكامل ومن الآيات التي تدل على وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجود طبيقه وعلى وجود تحكيم شريعته قال سبحانه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما خذر بيهم ثم لا يجد في أفضل حرج مما قضيط ويسلمك فيك وكما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سنعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله نعم يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا فدي علانة الإيمان أنك إذا دعيت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله للحكم فيك أن تقول إيه سمعنا وأطعن لا تقول إيه لا أقبل هذا الحكم أو إن هذا الحكم لا يفلق لهذا الوقت لا هذا هذه من علامات النفاق ليست من علامات الإمام وكذلك قد أمرنا سبحانه عند التنازم أن نرد الحكم إلى الله وإلى رسوله إن تنجعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخ ذلك خير وأحسن تأويل، <تصفيق> وقد توعد سبحانه المخالفين لرسوله صلى الله عليه وسلم أو المخالفين أمد رسوله، فقال سبحانه فليحذر.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 ما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهى لست مخيرا أنت متجا لست بمتجا ولست بمتعصد لأحد شئنا من كان نعم إن كنت مؤمنا سابق الإيمان لا تقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهلك وقال المطمّ بعد ذلك ومعرفنا في الدين الإسلام والإسلام له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للإسلام هو الإسلام لله عز وجل بالتوحيد أولا أي بالإقرار بأنه لا معبود بحق إلى الله وهذا هو الذي أرسل به كل الرسل فهذا هو دين جميع الأنبياء والمهتدين وهذا معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام عقيدة أولى، الإسلام عقيدة اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، فكل الرسل دعوا إلى الإسلام بهذا المعنى، وهو إفراد الله من أي توحيد، وكذلك اتباع الرسل، أما الإسلام بالنعم الصاد. والشريعة الخاتمة التي بعت بها محمد صلى الله عليه وسلم والتي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام الذي أرسل به خمس أركاب والتي بينها في حديث جبريل عليه السلام وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، <تصفيق> أن تقيم الصلاة، وأن تؤتي أز... أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج الجنة. هذا الإسلام بناءً في إسلام لله، في الإقرار ب... بربوضياء الله وبرهية الله وبأسماء الله وصفاته. هذا هو أصل الدين، أصل الدين الذي أرسل به الرسل وأنزلت من أزل الكتب، ولذلك كان من من دعاء الأنبياء نحو دعاء إبراهيم وإسмаيل عليهم السلام: ربنا وأجعلنا مسلمين لك، نعم ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرينا مناسكنا وتبع علينا فدعوا الله أن يجعلهما من المسلمين وأن يجعل من أمتيهما من الأمة التي تأتي بعدهما وهذا كان المقصود بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مسلمة لك فدعوا بالإسلام. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. إن معشر الأنبياء ديننا واحد. أي الأصل دين واحد وتوحيد. كل الرسل والأديان دينهم واحد الإسلام. ولذلك قال سبحانه ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من القاطرين فلا خيار لأحد. <تصفيق> وكما قال العلامة محمد المنجاني رحمه الله في صحيح الأصول وحقيقة الإسلام والاستسلام لله لو بالطاعة لو بالطاعة ولا انقياد لعبد طاعة ولا انقياد لعبد ولا ذلك وكل ذلك لا ينفع إلا إذا كان مأخوذا من مشكاة النبوة وكل ذلك لا ينص إن إذا كان مأخوذا من مشكات أنه نعم وأيما عمل أي عبادة يعني لا يؤخذ مما جاء به رسول الله صلى الله وعليه وكلم ودرج عليه الصحابة لا يسمى إسلامه نعم نعم <تصفيق> mmm <coughs> <coughs> <coughs> كما قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المسدي رحمه الله في حاشيته على أصول الثلاثة قال تعليقا على قول المنطمة معرفة دين الإسلام فيه إشارة إلى أنه لا يصلق فيه التقليد يعني لا يصلق في هذا الأمر التقليد بل إذا لقي الله فإذا معه خجز الله وبره إذا ما هو الله وبراهينه وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه نحن ذكرناه الآن في تعريف الإسلام بل كيف يعمل المرء بشيء هو لا يعرفه كيف تعمل بالإسلام وأنت لا تعرف الإسلام أو لا تعرف نحقيقة دين الإسلام فعموم الجهل عند المسلمين بحقيقة دين الإسلام هي من أعظم الأحزاب التي أدت إلى فشل هذا الغلوب والتطرف بين طوائف الأمة. الكثير من هذه الفرق والأحزاب الذين يدعون الدعوة إلى الإسلام، الكثير منهم إنما نقل كل هذه الفرق والأحزاب تجهلون فصيلة دين الإسلام. بالمعاني التي نحن ذكرناها الآن وهم رينا مغالم ومفرق فلو تعلموا من بداية أمرهم نحو ذنبن الطبيع لا نقول هذا بالذات وما ساكلهم من كتب أهل العلم التي تبين العقيدة. لا لأراحوا والقراح ولكنهم عاشوا ونسأل على التقليد فطار أجهل من العام الذين هم يدعونه رؤوس أولى الأحجاب نقولها فراختهم أجهل من بعض العام الذين هم يدعون أنهم يدعونه أجهل منه وأضرهم سبيلا لأنه ما تعلموا وما عرفوا حقيقة الدين الإسلامي، ويستكبرون عن عن تعلم هذا الأمر، بل يحاربون من يدعوه إلى تعلمه، <تصفيق> والأمل ذلك ضل به وأضل، وكما قال نعم سيقاضي هذا الرجل. وجاهدوا الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم إثمه أنه يجعل حقيقة ما يريده الله منه يعبد الله على الجهل والعمل بغير علم طريق عن نصارق هذه سمة من سمة النصارق أنهم يعملون بغير علم يعملون على بلاد يعملون بغير واحد يتجعون أخبارهم ورغبانهم من دون الله كالباحب الأحزاب يتجعون رؤوس هذه الأحزاب بغير هدى من الله كشبه المصارى في هذا الباب ومن أجل هذا ضمنه كضلال النصارى يعني من ناحية المشابهة للطريقة طبعا ليست كمشابهة أصلا معطقة طبعا نعم وقال بعد ذلك والعلم بلا عمل فريق اليهود إنهم يعلمون، ولكن لا يعملون. يعلمون الحق، ويعلمون حقيقة الإسلام، ويعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يعملون. بهذا غريب. ولا ينقضون لهذا العلم أنهم يعلمون. لم ينقض له. فصار المقصود عليهم. أشهد الله أشياء أقرأ نعم مثل ما الآن إن العمل بهذا العلم هو متبيل وليس من سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل إن سبيل هؤلاء أي سبيل المؤمنين هو العمل بالعلم ومن ذلك كان من أعظم الكبائر أنك أن أن أن لا يلتزم العبد بما يدعو الناس إليه يا أيها الذين أميروا تقولون ما لا تفعنوا كبر مقتن عن أن تقولوا ما لا تفعنوا فهذا من الكباب نعوذ بالعامل نعم وليجأت إجاءة الحديث نعم وليجأة أخرجوا الخطيب والضغباثي رحمه الله في كتابي اقتضاء العلم العمل ااا نعم ويستدل فقيه ان الله عليه وسلم قال مثل العالم الذي لا يعمل بما يعلم بما, بما يعلم الذي لا يعمل بما يعلم كمثل السراج الذي يضيء للناس ويخرج نفسه أعوذ بالآمنون فقد تجدوا داعية يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع سبيل الثلاث ويرقع هذا الصعار وإذ إنه أول المخالفين لهذا لا يعمل بما يدعو الناس لهذا يعني قد هذا في بعض خطبه وفي خلال بعض خطبه الى هذا المنهج الطويل دي. وإن كان يخالفه في المواضيع ولكن الشاهد أنه في التي يعلم فيها الناس وجود اتباع هذا الكبير إذ به لا يعمل هذا الأمر لا يعمل بهذا لا يعمل للناس يعني يضيء للناس الطريق ثم يوجد هو ولا يعمل بهذا الأمر <clears> Ooh. <throat> ولذلك نهتوائد أيضا قطائلة التي أشار إليها العلامة عبد الرحمن بن خاصي النجد في حاشيته قال العلم مقصود لغيره وبمنزلة السجرة والعمل بمنزلة الثمرة العلم بمنزلة السجرة, العلم بمنزلة السجرة. فإذا غرفتها الغرض الصحيح أثمرت أي أثمرت العمل فلا مضت مع العلم دين الإسلام من العمل به ما في الذي معه علم ولا يعمل ولا يعمل إيه شر من الجاهد ولذلك قيلة وعالم لعبه لم يعملني معذب من قبيع أتباع الوثن، وعالم من العلمين لم يعملن معذب من قبيع أتباع أتباع الوثن. استقر. اللهم اسأليه أن يدعو إلي. الدعوته. الى هذا العلم وما هو العلم؟ العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بعد ان تعمل بهذا في نفسك وترسخ هذا الوطقب في نفسك وتصحف في بالله وبرسوله رسوله وبالإسلام. من الشكر على هجاة الله لك لهذه النعمة لنعمة العلم ثم لنعمة العمل أنتدع وغيرك إلى هذا العلم والعلم انتدع وغيرك إلى هذا العلم والعلم والدعوة لا تكون إلا على بصيرة أي على علم كل هذه السبيلة أدعو إلى الله على بصيرة الأنا ومن اتبع عليه وسبحان الله وما أنا من المشفين فالدعوة على الجن تضر ولا تنفر. الذين يريدون الخروج للدعوة بلا علم ضمن وأضمن الشيخة الصبر على تحمل الأدى في سبيل تبليغ هذا الألم فبلا فهذه سنة نعم من السنة الكونية الربانية أن المرسلين والأنبياء ومن تبعهم من الغلماء والزهار يتعرضون للأثى من المخالفين أو من المشركين أو من أهل الأهواء في تبليغ هذا ليه ولذلك كان الله سبحانه يعزي رسوله من أخوة الآيات نحن نزعم في سورة إنعام في قوله تعالى قد نعلم أنه يحزنك نعم قد نعلم لا الذي يقولون قد نعلم قد نعلم لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين آيات الله يضحون ولقد تزداد رسل من قبلك فصبروا على التزيد وأود حتى أتغمر ولا مبذلا لكلمات الله ولقد جاءك من نبي أبو سني. في سنة سنة تعرض الرسل من قبل، ويتعرض له أذار الرسل إلى آخر الزمان إنه يتعرض له الأذى من قبل الجهال ومن قبل أصحاب الدعوة والأهل. وكما قال سبحانه. في سورة الزايا كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا فهروا مجنون لم يأتي رسول ولا لذين إلا اتهمه المخالفون من قومهم بالسهم العظيم يقولون عن الكافر يقولون عن مجنون، يقولون عن تجربة نحو هذه السهام التي تواجه العلماء غبرانيين هذا الوضع، فيتهمون العلماء الذين يسيرون على طريق الرسل، على طريق الرسل والأديان، بأنهم <تصفيق> لا يفقهون الرؤيا، وأنهم لا حيضون، وأنهم كذبون يرددون على الله، كما قال هذا الراعي الذي يبتل أنو الثلاثي، أي أنهم يسيرون على طريق الثلاث. فيتهم الغلماء بكل جوء ووقاها الذين هم من أجداء رؤية الأنبياء قال الله يحذبون على الله كذا بكل جوء ويستهمون ويت... ويت... الغلماء من الغلاة من غلاب المتسرية وأنهم من العملاء من حكام وأنهم كذا وكذا إلى آخر هذه التهم التي ما منها الرسل الأنبياء الجديد بالجديد؟ فإذا هذه هي إحدى يعني نتائج الدعوة. لذلك نوصى المصنف بهذا: قد افترى علي على الأذى، على نسأل الله أن يغفر أصلاناً <تصفيق> ودبرت الله وسيدكم رؤوف عادل والعقل اذا يقصد انما بنا اعمال وعمل الصالحات والصلاه والحرص على ان نساء التي ذكرناها صوره بلا وصورة العصر من الصور المكتية على الرأسي، والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى جزء صغير سماه بالنشر لفوائد صورة العصر، وذكر فيه العديد من الفوائد المتعلقة بتفسير هذه الصورة، ومن هي الفوائد التي ذكرها. فلنه قال لقد كان له هذه الصورة عظيم عند التبث فتم أخرج التبارلين في الأوسط والبياقي وفي شعب الإيمان عن أبي مدينة الداليين وكان الله تخضر إنه قال كان الرجلان من أفقاد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يعني إذا التقياه لم يتفرقوا يعني حتى يقرأ أحدهما على الآخر صورة, صورة بالعطف ثم يسلم, يسلم أحدهما على الآخر هذا الحديث قد تفقه الشيخ الألزاني رحمه الله تعالى في كما في أكثر سلاء التقياه يعني واجه يدل على أيضا شأن هذه عند الصحابة. العصر إن الإنسان لا تفتر العصر اختلت فيه على قولين قيل إنه اسم للذمن المطلق أو كما قال ابن جرير في تفسيره هو اسم للظهر وهو العشي أي الليل والنهار نعم القول الثاني أن العصر أي وقت العصر أي ثلاثة العصر وبلا تسل العصر شأنه إن الله خاله قد تقفى هي الصلاة الوصفة الصلاة الوصفة على ذلك ولذلك ذات أنه صلى الله عليه ورسوله قطارة من من فاته العصر فكأنه موتى أهله وعماله يعني كأنه فقد أو افتقد الأهل والمال من لم يصلي العصر في وقته وفي أحاديث آخر من لم يصلي العصر حرم عمله كم قال؟ كان بقع المجرد اه اه قطال جنوب الا الذين امانوا عن من الطرفة اه ان الانسان إلا لفي قدر اسمه قيل نعم واسمه جهد للكافر هنا قيل انها للعهد اي, أي. المقصود بها الكاسر قال تعالى تواحد من كسر أما إن الكفار جميعا نبي كفران إلا من اتفق به استفاض الأرض فإن الذين آمنوا وعلموا كفاره وتواصى بالحق وتواصى بالصقر وطبعا الإنان هو الإلاني الصحيح أه. الذي هو تفضيطه او اعتفاض القلب وإقراره الليسان وعمل الزوارف ومركامه وعمل بالعمل على الإنان رغم أن العمل هي الإنان كما هو عند أهل السن وذلك من ذلك عبقى الخاص على العام. وقال التوكالي نحن الله تعالى في قوله تعالى لا في خطر اللجيء بثير وثير وحرفه حرف ضربي يعني يضرب على ضربية على المكان. نعم فيه أدل على أن الخطر قد له. فيه. على فيه خطر. كأنه صار داخل هذا الخطر. كأنه صار الخطر. بمكان أو بظرف دخل فيه هذا العبد أو هذا الإنسان أو كذا وعلى فيه خوف وهذه من من المزالات التي بلا شك يعني خوف فيها كلام الله إذا الذين أمنوا عن جل أطلالا فكما بعيدنا الآن نقم تواصل بالحق المخطوط بالتواصل بالحق أي إيه الدعوة الدعوة إلى هذا الحق والأمر بمعروف الناحي على نوفر نعم وتواقوا بالطمر أي أن أنهم يخبرون على تحمل الأذى في تنبيه العلم ومثلون غيرهم أيضا هذا يعني يتواصلون بالعلم النافع ويصدرون على طلب هذا العين ويطور مع غيرهم على الصبر على هذا العين نعم. متوسط فأكمله وقال السفيع حتى نمسكه قول الشافعين على قوله إذا يجدوا نعم هذا تقول من الشافعين يعني لما تتلعوا الاسمات كما قال الشيخ وبيب الجابري محفظ الله أيضا أنه قد بخطة فلن يجد له إثناثا ولكنه الصهر الصهر على الشيخين ونقله بعض المفسرين في خلال تفسير سورة الأرض نقل ابن كثير رحمه الله ونقل الشمسيسي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسيرهم معناه شك نعناه ورحمه أنه أن الله عز لو لم ينزل إلا الإفتورة تحُدّ على الإعداد بتفُد فكفت من أجل إقانة الحُدّة على العظم ما فيها من معاني والعظم ما فيها من معاني من في هذا إن شاء الله تعالى قد أضلنا عليكم نظراً لما قد اتفضنا فيه في بعض المجاهد والصلاة والسلام على محمد وعلى